بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلون ويتمتعوا ويلهيهم الامل فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ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 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ يَبْغَاوُ سُورًا إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 ما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون